اِذْ تُصعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُم غَمٌّ مِنْ غَمٍّ لِكَي لَا تَحْزَنُوا لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا صابكم. والله قبيل بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى, يغشى طائفة منكم وطائفة قد اتهموه انفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق وان بل جالبيه يقولون هل لنا من امر من شيء قل ان لم كله لله يخفن في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 وَلْيَرْتَلِ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيَمْحِصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتِقَالِ جَمْعَانَ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ ان الله رسول حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا تكونو كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَمَا كان لنبيئنا يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامة ثم توثى كل نفس ما كسبت وهم لا يضرمون فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِرَضْوِي مِنَ اللَّهِ وَمأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَطِيبٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وبين اولم ما اصابتكم مصيبه قد صبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قادر وما افتدت يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وطيل لهم تعالى اوقاتلوا في سبيل الله او ارفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ قُرْبٌ مِنْهُمْ لِلَّيْمَانِ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُنَا وَقَعَدُوا وَطَرُونَا مَا قُتِلُوا